وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ إِلَّا النَّاسُ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ بِالْحَقِّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَفٍّ عَلَى عَقِبٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.